بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين تحدثنا في المحاضرات السابقة عن بعض عقائد اليهود وأهم فرقهم كالفريسيين والقرائين والكتبة واليوم نحاول أن نطل وأن نلم بمصادر الفكر اليهودي بالكتب المعتمدة عند اليهود سواء منها ما كان كتبا مقدسة كالعهد القديم والتلمود ايضا حسب اعتقادهم او من الكتب الاخرى كبروتوكولات فكماصيون التي عليها كلام كثير سنشرحه في حينه حقيقة في القرآن الكريم اشارات كثيرة الى ما سمي بالعهد القديم كان في اشاره في الصورة التوراة لكن العهد القديم هو أهم الكتب وأهم المصادر التي اعتمدت في الديانة اليهودية والشريعة اليهودية لا بل وحتى الديانة المسيحية عندما اعتبر المسيحيون مصدرا آخر مع الإنجيل فالإنجيل سمي عهدا جديدا وذلك العهد القديم المقصود بالعهد العهد الإله فبذلك تحليل ومعرفة العهد القديم ضروري لمعرفة الديانتين اليهودية والمسيحية العهد القديم هو التسمية العلمية لأسفار اليهود والأسفار هي الكتب ولعل اللغويون يعتبرون أن كلمة سفر هي عبرية رغم أنها وردت بعد ذلك في القرآن الكريم كمثل الحمار يحمل أسفارا ووردت أيضا استخدمت هذا مثلا الفتوحات المكية لابن عربي أجزاءها يقال السفر الأول السفر الثاني بمعنى الكتاب وربما أحيانا الجزء تعني والملة صدرا له كتاب صدر الدين الشيرازي فيلسوف الإسلامي الكبير له كتاب مشهور جدا اسمه الأسفار العقلية الأربعة أو الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة فإذن العهد القديم هو التسمية العلمية الدقيقة لأسفار اليهود وليست التوراة إلا جزءا من العهد القديم وقد تطلق التوراة على الجميع من باب إطلاق الجزء على الكل يعني تطلق التوراة على كل ما سمي بالعهد القديم ولأهمية التوراة ونسبتها إلى موسى لأنه أبرز زعماء بني إسرائيل وعنده يبدأ تاريخهم الحقيقي فربما سميت أيضا سمي العهد القديم أطلق عليه التوراة لأن التوراة هي نزلت على موسى فيما يجمع عليه لأهمية موسى ومكانته في الديانة اليهودية وعند بني إسرائيل أطلقت التوراة على العهد القديم كله طيب كلمة توراة ما معناها كلمة توراة معناها الشريعة أو التعاليم الدينية التوراة إذن هي كلمة عبرية معناها الشريعة أو التعاليم الدينية كما اشرنا الى ان العهد القديم مقدس عند اليهود وعند المسيحيين ولكن هنالك خلاف على عدد اسفاره فالعهد القديم له أقسام فبعض اخبار اليهود يضيفون اسفارا لا يقبلها اخبار اخرون وعند المسيحيين نجد أن النسخة الكاثوليكية تزيد سبعة أسفار عن النسخة التي يعتمدها البروتستانت والبروتستانت هم حركة إصلاحية كبيرة كما تعرفون أسسها مارتن لوثر في عصر النهضة بداية عصر النهضة وتدين بها أجزاء كبيرة من البلاد الأوروبية وأمريكا ربما الأكثرية هم بروتستانت أسفار العهد القديم أقسامها فهناك أقسام هناك أقسام لأسفار العهد القديم نلاحظ قلنا العهد القديم وأقسامه القسم الأول خمسة أسفار القسم الثاني القسم وهذه هي اسفار الانبياء وهذا النوع الاول ممكن نقول عليه ألف وباء ذولا اسفار الانبياء المتقدمين واسفار الانبياء المتاخرين وهنالك القسم الثالث هذه الأقسام القسم الأول اللي هو التوراة هذه التوراة موسى خمسة فقط أسفار خمسة هي التكوين والخروج واللاويون أو الأحبار العدد التثنية هذه يطلق عليها أسفار موسى أو يطلق عليها التوراة يعني التوراة الحقيقية إذن هي أسفار موسى الخمسة أما إطلاقها على بشكل عام كما قلنا هو من باب إطلاق الجزء على الكل ولكن في الحقيقة التوراة الحقيقية هي خمسة أسفار اللي ذكرناها التكوين الخروج اللهويون العدد التثني لكن ضم إلى أسفار موسى أسفار الأنبياء وهذه بدورها كما نلاحظ تنقسم إلى أسفار الأنبياء المتقدمين وأسفار الأنبياء المتأخرين المتقدمين المتقدمون تشمل الأسفار الآتية يشوع أو يوشع بن نون والقضات وصمويل الأول وصمويل الثاني الملوك الأول الملوك سفر الملوك الثاني أو سفر الملوك الأول سفر الملوك الثاني وأسفار الأنبياء المتأخرين وتشمل الأسفار الآتية إشعياء إرنياء حسقيال هوشع يوئيل عاموس عبديا يونان ميخاناحوم إلى آخرهم القسم الثالث الكتابات هذه طبعا حسب النسخة ندخل. وهذا القسم يتشعب إلى أنواع ثلاثة الكتب العظيمة وتشمل الأسفار الآتية المزامير بالقرآن اسمها الزبور والامثال امثال سليمان وسفر ايوب, أيوب ثانيا النوع الثاني اللي تشمل هذه الكتابات تشمل الاسفار الاتيه نشيد الانشاد او نشيد الاناشيد وراعوث والمراثي والجامعة وأسفر وثالثا الكتب القسم الثالث من الكتابات ويشمل سفر دانيال وعزرى ونحمية وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثانيه مجموع, مجموع هذه الأسفار تسع وثلاثون سفرا وهي الأسفار التي تعتمدها كما قلنا الكنيسة البروتستانتية لكن الكنيسة الكاثوليكية وهي التي يديرها الفاتيكان بابا روما التي تدين بالطاعة إلى البابا في روما وهي الكنيسة يعتبرها الكنيسة المعتمدة على الأقل لا نقول الأصلية لأن الكنائس الشرقية تعتبر نفسها كالأرثولوكس تعتبر نفسها هي الكنائس الأصيلة لأنها هي التي يعني بشر فيها المسيح لأول مرة الديانة هذه الكنيسة الكاثوليكية تضيف سبعة أسفار أخرى هي طوبيا ويهودية والحكمة ويسوع بن سيراخ وباروخ والمكابيين الأول والمكابيين الثاني. كما تجعل أسفار الملوك أربعة وأولها وثانيها بآلن بي صموئي يعني هناك تغيير بعض رجال من اليهود أيضا لا يوافقون لضمع أجهيد الأناشيد لأسفار العهد القديم هي الحقيقة لو من يقرأ نشيد الإنشاد أكثر شعر وأدب وسنرى أنهم اغترفوا كثيرا من تراث الحضارات المحيطة بهم وضموها إلى هذه الأسفار وكلها نسبت إلى سليمان وإلى غير سليمان وهنالك وثائق آخرها ما اكتشف في إدلة المدينة القديمة في سوريا في شمال سوريا اكتشفت نصوص على الألواح الطينية اكتشفتها بعثة إيطالية في الثمانينات نصوص بأكملها يعني تطابق ما ما هو موجود في التوراة في هذه الأسفار ليست في التوراة الحقيقية طبعا منها قصائد ومنها ناشيد ومنها تمجيد ومنها حكم وغير ذلك وحتى طلب كثير من العلماء حتى الغربيون منهم لأنهم متشبعون بالتفسير التوراتي بالتاريخ كل حاجة ذكرت في التوراة مهما كانت أسطورية هي صحيحة عن الأمم الأخرى أو عن الحضارات الأخرى فطلبوا بإعادة بإعادة تفسير التاريخ على ضوء هذه المكتشفات على كل حال هذا سربما سنشير إليه بعد قليل قلنا أن بعض رجال الدين من اليهود لا يوافقون على ضم سفر الجامعة ونشيد الأناشيد لأسفار العهد القديم طائفة السامريين والسامريون طائفة من المتهودين الذين دخلوا اليهودية من غير بني إسرائيل إذن هنالك يهود يعني ليس هذا يدحض الادعاء القائل أن إسرائيل تقول كلكم عبريين وكلكم من نسل موسى وإبراهيم ليهودية ديانة دخلت فيها اقوام كثيرة ما في ما يؤكد أن أنهم من, من أصل واحد وإلا بالله عليكم ما الذي يجمع هذا الحبشي يهود الفلاشة يعني السمر النحفاء ذو السحنة والتكوين العرقي المختلف بالشقر الزرق القادمين من, من أوروبا روسيا أو غيرها أو بولونيا ما الذي يجمع كيف نصدق أنهم من, من, من أصل واحد أو يهود اليمن بيهود المغرب أو يهود العراق بيهود مصر اليهوديه ديانة فالسامريون يرون هم طائفة من المتهودين الذين دخلوا اليهوديه من غير بني اسرائيل لا يؤمنون الا باسفار موسى الخمسه ولا يرون غيرها كتابا مقدسا وربما يضيف بعضهم سفر يشع والقضاة لاسفار موسى ويرون في هذه الاسفار السبعه كتبهم كتابهم المقدس فقط ربما أضافوا سفرين يوشع والقضاة إلى أسفار إذن هنالك خلاف على أصل وحجم يعني حجم التوراة والعهد القديم وتستغرب كيف يكون ذلك في كتاب مقدس يقولون أنه نزل وحيا من عند الله يعني الخلاف في أجزاء كاملة هذا يشيل مو جزء وجزئين يعني هذا يضيف سبع أجزاء يقتصرون على خمسة ويبقى أربعة وثلاثين يعني السامريون يرون خمسة أسفار فقط في حين احنا اللي حسبناه هو تسعة وثلاثين سفر يعني أربعة وثلاثين سفر يعني ما يعترفون به كتاب مقدس فكيف إذن يعني نصدق أن هذا وحي والوحي إذا خلاف على حرف خلاف على قراءة مثلا أما خلاف على, على أصل بأكمله هذا صعب جدا الكاثوليك يقسمون أيضا تقسيم الأسفار العهد القديم يعني هم يصير عندهم تقريبا إذا أضافوا سبعة قلنا عند البروتستانت يصبح تسعة, وثل تسعة وثلاثونة سفرا في حين هم يضيفون سبعة فيصبح ستة وأربعين سفر تقسيمهم يختلف أيضا عن تقسيم التقسيم الكاثوليك يختلف عن تقسيم البروتستان فهم مثلا يرون في الأول أسفار موسى الخمسة التي تتضمن شريعته ثم أسفار تاريخية عددها ستعش هي يوشع القضاة راعوث الملوك الأول الملوك الثواني الملوك الثاني الأول والثاني والثالث والرابع وأخبار الأيام الأول ثم أخبار الأيام الثاني عزرا، نحمية طوبيا أستير يهودية المكابيون الأول والثاني ثالثا أسفار شعرية وعددها ستة وهي أيوب والمزامير وأسفار سليمان الثلاثة والأمثال والجامعة ونشيد الأناشيد ومراثي إرميا أسفار نبوية وعددها 17 وهي أشعية إرمية باروخ بعدد الأنبياء يعني مسمت بأسفار الأنبياء هذه ثم أسفار تعليمية وهي سفر الحكمة عددها اثنان سفر الحكمة ويسوع هنالك سفران لا يبدو لهما صلة ببني إسرائيل وهما سفر أيوب وسفر يونان فأيوب من بني عيسو وليس من أبناء إسرائيل كما يظهر ذكرنا قصة عيسو أنه هو مختلف وتآمر عليه كانوا يعقوب أو إسرائيل اللي هو فليس من أبناء إسرائيل إذن ما, ما الداعي إلى ضمه إلى الأسفار التي تنسب إلى بني إسرائيل يونان تفيد عباراته عبارته أنه نبي مرسل إلى نينوى أهل نينوى الأشورين يعني في الموصل في العراق فلا إلى بني إسرائيل كما يفاد من عبارته فإذن لا صدة له ببني إسرائيل ويلاحظ أن محتويات السفرين قريبة من المحتويات التي أشار إليها القرآن الكريم هذه نظرة على كل حال العهد القديم باختصار سجل فيه شعر ونثر وحكم وامثال وقصص وأساطير وفلسفة وتشريع وغزل ورثاء فيه غزل غزل كبير مع بلاغة اسلوب وفصاحة عبارات في بعض الحالات أو في كثير منها فهو في كثير مننا جانب أدبي غير منكور لكنه لا يمكن أن نعده هذا الجانب هو وحي مقدس وإنما أيضا استفاده اليهود كما سبق وأشرت من الحضارات الكثيرة الأخرى هذه نظرة تحلية أو تقسيمية إلى ما يسمى بالعهد القديم وأسفار العهد القديم موقف الإسلام, الإسلام والعهد القديم الإسلام والعهد القديم لاحظنا أن هنالك إشارات كثيرة إلى التوراة يعني ما سمي بالعهد القديم في القرآن الكريم متعددة والإسلام يعترف بالتوراة التي أنزلها الله على موسى ولا يعترف بسواها من أسفار العهد القديم هذه الأسفار الكثيرة التي فيها شعر ونثر وأساطير وتراث حضارات جمعوا التلموديين وضموا فيما بعد بعد التشرد والأسر وهذا هذا من الصعب ولذلك القرآن الكريم نظر كواضحة وفي تنقية فهنا وحي ونبي نبينا عليه الصلاة والسلام يعرف ويعلم ما أنزل على الأنبياء من قبله وهناك اعتراف بالتوراة التي أنزلها الله على موسى قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس فهنالك القران يعترف بالكتب المقدسه ولكن ليس تلك التي مستها يد التحريف في اشاره في سوره هود ومن قبله كتاب موسى وفيما عدا ما انزله الله على موسى عليه السلام فان الاسلام لا يعترف به فسفر يشوع وصفر القضاة والملوك ليست من الكتب المقدسة في نظر الإسلام الأنبياء السبعة عشر الذين ورد ذكرهم وتكلمنا عن أسفارهم هم أنبياء في نظر اليهود ولم يتعرض القرآن الكريم لهم ولا لكتبهم بأي ذكر والحقيقة الذي يدرس دراسة مقارنة وتحليلية نصوص هذه الأسفار التي ينسبونها إلى هؤلاء الأنبياء يلاحظ أنهم يهمنالك هجوم متبادل بعضهم على بعض ويرمون بعضهم بعضا بالشعوذة والهوس والتظاهر لابتزال الأمو ابتزاز الأموال بغير حق هذا وارد في كيف يكون هؤلاء أنبياء وهم يرمون بعضهم ببعض بهذه التهم ومن نصدق حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام نبينا الكريم جاء مصدقا لما قبله من الرسل والأنبياء ومتمما لكن هؤلاء أنبياء بني إسرائيل يكذب بعضهم بعضا ويتهمون بعضهم البعض بالشعوذة. ولا ندري كيف يستقيم ذلك مع مفهوم النبوة الذي يقتضي العسم والتنزيه من ارتكاب الآثام والأخطاء أو الهوس والضلال والعياذ بالله من هنا يحق لنا أن نتساءل عن التوراة التي أنزلها الله على موسى أين هي التوراة؟ أين ذهبت؟ وهذا التساؤل الذي وضعناه عنوانا حقيقة إذا كانت هنالك القرآن يذكر هذه التوراة فأين ذهبت نسخة التوراة؟ إذا كانت مكتوبة على عهد موسى أين ذهبت؟ يجيبنا القرآن الكريم على هذا التساؤل بأن اليهود أهملوا بعضها فضع وحرفوا بعضها على نحو ما أرادوا هذا الجزء اللي اللي ضاع راح ضاع والجزء الثاني حرفوا حسب رغباتهم وحسب الظروف والمتغيرات ومحاولتهم التكيف مع الأوضاع القائمة فكانوا يحرفون ويبدلون ويعدلون قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وقال سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وقال عز من قائل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله هذه آيات كريمه تشير إلى أن هنالك تحريفا كبيرا وتحريف للكلم عن مواضعه تم على يد الأحبار والرهبان ولعل أبا العلاء شاعر الكبير أبو العلاء المعري يقول بعدت يهود وإنما توراتها كذب من الأحبار والرهبان وابو العلاء رجل لا اعتقد انه يتهم بالتعصب فرجل كان يعني متفتحا جدا بل يعني هوجم كثيرا لانه لا يتعصب لدين معين لكن ارى معروف انه رجل عقلاني عقلي واحكام ناطق عن دراسة وكان له كان له المام كبير في الذي يقرأ شعر أبي وتراثه خاصة في اللزوميات يلاحظ معرفة كثيرة بالعقائد القديمة وبالديانات المعاصرة له والسابقة في العصور السحيقة فكان ذو ثقافة كان ذا ثقافة دينية تاريخية كبيرة فحينما يقول ذلك بعدت يهود وإنما توراتها كذب من الأحبار والرغبان على ما أعتقد هذا البيت وهي أحد الزوميات فيعني كأنه يتسق مع النطاق والإشارات الكثيرة لهاية الكريمة التي أشير لها في القرآن الكريم عن التحريف في الذكر الحكيم في القرآن الكريم ما يوضح أن القرآن هو الأصول الصحيحة التي جاءت بها الأديان السابقة هنا إذا أردت الأصول ففي القرآن الكريم الأصول النقيه التي لم تلوثها وتغيرها وتحرفها أهواء الناس كانوا أحبارا أم رهبانا أم غير ذلك قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحي والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أيضا قوله تعالى وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قوله تعالى أيضا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يقول المفسرون في تفسير الآية الأولى من هذه الآيات إن الله شرع للمسلمين دينا يحوي ما جاء به الأنبياء من نوح إلى عيسى هذه الآية التي تقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى في القرآن الكريم الشريعة الكاملة شرع للمسلمين دينا, دينا يحوي ما جاء به الأنبياء جوهر الرسالات السماوية السابقة تجدها متضمنة في القرآن الكريم والنظرة التاريخية التحليلية بنصوص التوراة اي منصف يقرا العهد القديم والكتب المقدسه وحتى الاناجيل يصدق ما جاء به القران الكريم نظرة منصفة وتحليلية وعلمية ليرى هل هذا هل هذا هل هذه الاساطير والشعوذات هذه كتب مقدسه فيرى اعجاز القرآن وصدق معانيه في رؤيته لهذه الكتب وهذه الأسفار وتنقيته للشوائب الرهيبة والكثيرة ليس الشوائب وإنما هي تراكمات تراكمات أناخت بظلالها على الجوهر فاختفى يقولون في تفسير الآية الثانية أن القرآن وهو هو وأنزلنا إليك الكتاب الحقي مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه هو الصورة الأخيرة لكتاب الله الواحد المتحد الأصل والوجه المساير لحاجات البشر حتى إذا كشف للناس عن الحقائق الكبرى التي تقوم عليها الحياة انقطع الوحي وهنا ختمة رسالة ليتصرف العقل البشري في حدود الحقائق الكبرى. بلا خوف ما دام يراعي تلك الحدود ومن تم فكل الحكم يجب أن يرجع إلى هذا الكتاب الأخير إلى القرآن الذي يتضمن الباقي من شريعة الله كلها في كل كتاب ويضعها في الصورة الأخيرة إلى يوم القيامة على كل حال نعود لهذا التساؤل عن أين ذهبت التوراة نلاحظ أن التاريخ يقرر أن موسى عليه السلام كتب نسخة التوراة ووضعها مع اللوحين في التابوت أشرنا إلى التابوت وكيف امر موسى ان يصنعه على هيئه معينه وشكل معين فوضع فيه نسخه التوراة في مع اللوحين اللذين جاء بهما في التابوت ومرت الايام وظهر في بني اسرائيل كثير كما يقولون من الفجره والكثره حتى جاء عهد سليمان وفتح التابوت بعد أن وضع في الهيكل هو عمل الهيكل حتى يوضع فيه هذا التابوت فلم توجد به نسخة التوراة وإنما وجد اللوحان الحجريان فقط وهذا الأمر مذكور في الكتاب المقدس عند اليهود في أحد الأسفار يقول لم يكن في التابوت إلا لوحة الحجر لوحة الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر فهذا هم يذكرو القصة هم يذكروه أنه لما فتح لم يوجد غير لوحة الحجر حدثت بعد سليمان أحداث آه عجيبة آه ووصلت إلى الردة وعبادة الأوثان وقد أشرنا إلى أن بني إسرائيل كانوا يرتدون أحيانا إلى الشرك وعبدوا آلهة الكنعانيين وعبدوا غير وعبادة آلهة الأقل المجاورين وتعرض بيت المقدس للسلب والنهب والتدمير أدت مرات بنيت مذابح للأصنام والأوثان في فناء في فناء بيت المقدس ولم يعد هنالك ذكر للتوراة ولا صلة بها بعد سقوط مملكة إسرائيل كانت هنالك مملكتان كما أشرنا في العرض التاريخي مملكة إسرائيل ومملكة يهود فمملكة إسرائيل سقطت عسكريا بقيت مملكة يهوذة تعاني من الاضطراب والفوضى وكان اتجاهها غالبا كما يروي المؤرخون الى الزندقة والكفر وقبيل سقوطها كان هنالك اهل السلطان الى ملك اسمه يوشيا حوالي تاريخ يعني فترة حكم 629 الى 500. وثمانية وتسعين قبل الميلاد قرن السادس أو السابع السابع إلى السادس قبل الميلاد هذا الملك أو السلطان حاول العودة للإيمان واتباع التوراة رجاء أن يكون في هذا الاتباع وفي هذا الإيمان إنقاذ لمملكته من الفوضى وكان يعاصره كاهن اسمه حلقيا, حلقيا هذا انتهز فيما يقال فرصة هذا الميل عند هذا الملك فدعى بعد سبعة عشر عام من حكم يوشيا انه وجد سخة التوراة في بيت المقدس بعد كم؟ بعد عشر عام سبعة عشر عام من حكم هذا الملك يوشيا ادعى أنه وجد نسخة التوراة في بيت المقدس وأعطاها إلى كاتب اسمه شافان يعني لا يقبل الباحثون ادعاء حلقيا إذ لا يعقل أن توجد نسخة التوراة في بيت المقدس ولا يراها أحد قبل يوشيه ولا خلال السبعة عشر عام الأولى من حكمه فيرى الباحثون أن حلقيا هذا الكاهن انتهز فرصة ميل يوشيا إلى العودة لدين الله والعمل بالتوراة فكتب خلال هذه الأعوام السبعة عشر ما أسماه أسفار التوراة وليس ذلك في الحقيقة إلا من مخترعاته ومما سمعه من أفواه الناس. فإذا هذه هي القضية من هنا جاءت هذا الرجل هذه هذه الوثائق التاريخية هذه الباقية ومسجلة في تلك الفترة وجود هذا الكان هم يقولون أن التوراة كانت مختفيه حينما فتح التابوت لم توجد نسخة التوراة الموجودة في التابوت. في أيام سليمان فما بالك بعد سليمان بسنين طويلة يظهر هذا الكاهن ويقول أنه عتر على نسخه هو في الحقيقة قعد 17 سنة خلال فترة يوشيا الذي عاد إلى الإيمان هو يدون ويكتب ساق الحضارة الكاريخي الهام هو باحث أمريكي له كتاب اسمه قصة الفلسفة أيضا يقول أنه لم يبقى من شريعة موسى سوى غير الوصايا العشر هذا اللي بقي لدينا من شريعة موسى أما البقية غير معروفة وكلها تقولات إما سمعوها من الأفواه فليس هنالك نصا نص موثق يمكن أن نوثقه في المحاضره القادمه سوف نستكمل الحديث عن مصادر الفكر اليهودي ونكمل حديثنا عن العهد القديم ثم التلمود ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته